الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحم الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 اكبر لله الحمد